وقتلوهم حيث ثقفتموهم دين مشركة بكزف الهرجها كهنبين هرجها كبدا سوفكا بنقف مشركتها ابان مشركة بكزف واخرجوهم من حيث اخرجوه دين وان بدرخ نشويجه وان هيج درخست ابا بحسي كيامهاجر بم بفراش مكاهي درخست تعالى قتوان كان وان هي نشكير درخستنا هيج كوان اشويجه بدرخست والفتنة اشد من القطر فتنه شرك خدت عالى يد جواردرش كشتني مثلا بافرك بيت ابو صرمانكي بي بصرماني بسرد وببت حتى دين خو هله بت مشرك ابي يا مصطره اش بصرمان شرك يا مصطره اش كشتني كنك شركه هر و هر مروك دچيل ليشتاو غير جهنم و هر مين تاتي بس كشتني وصانين وصاني ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إن دس بشارنك الجهل الكافر، النك المسجد الحرام بحس حرم مكه. حتى أشرى الجلوث. هكر الورى. وان دس بشاريك. تيجك شري ونبيك. هكر ون شري ونكر الورى. هيج شري الجل مكان الورى. فإن قاتلوكم فقتلوه. وهكر شري الجلوث كرا. تيج وان بقجر. كذلك جزاء الكافرين. هاي هو صنع جزاء كافر. دنياي ده هو صبي انا كشتن و لاخرتي دي انا